Hatm-i Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 26 Euzü billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Ve bedalahum seyyiatu ma'abidun ve 117. وما كانوا به يستهزئون 118. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومهفاكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأن 119. وإنكم اتخذتم آيات الله هزبا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 110. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب فَلَهُمْ كِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ الْعَزِيزُ النُّحْكِيُّ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيٌّ تَعْزِيزُ كِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ النُّحْكِيِّ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا إِنْحَقِقْ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذَرُوا عَرْضُهُمْ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَعْرُونِ مَا ذَا أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل منهم؟ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَعِبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ عَائِهِمْ غَاطِبُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أعداء وَمَكَرُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا لَذٰلِكَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ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 111. وشهد شاهد من بني إسرائيل على فَآمَنَ فآمن واستكبرتم 112. إن الله لا يهدي القوم الظالمين 113. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونه إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما رحمة، وهذا كتاب. 111. إن صدقوا اللسانا عربيا لينذر الذين ظلموا مبشرى للمحسنين 112. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقانوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 119. جنة الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 110. الصين الإنسان بوالديه إحسانا 111. حملته كرها وذضعته كرها فحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدته وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي بأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في 119. أصحاب الجنة الصدق الذي كانوا يعدون، والذي قال لبالديه أفلكما أتعدى أن أصرج قد خلت القرون قد يبغهما يستغيثان الله ويلك آبٍ إن بعد الله حق مَا ما هذا إلا أساطير أواني أولئك الذين حق عليهم بالغفل 117. وقلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 118. ولكل درجات مما عملوا 119. وليففيهم أعمالهم فهم لا وَيَوْمَ يُرَى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى مَا عَمِلُوا أَذهَبَتْ الطيبات فِي حَيَاتِكُمْ ٱلتَّمَنَّى وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُزَنُّو عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنتُمْ 111. كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون 112. بذكر أخاعد 113. إذ أنذر قومه بالأحطاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه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 قال إنما العلم عند الله فأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أرأكم قلما تجهد فلما رأه عارضا استقبل أوديتهم قال هذا عارٍ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكمهم كذلك نبزل قوم المكرمين ولقد مكنا انهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وادصارا لا فما او عنهم سبعهم ولا أبصارهم ولا افده من شيء كانوا يحدون بآيات الله، إذ كانوا يحدون بآيات الله رحمة بهم ما كانوا به يستهزئون، بل قد مَا ما حولكم من القرى، صرفن الآيات لعلهم. يُجْعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا آخَرِينَ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نفرا الَّذِينَ <الجم i> يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا أُغِيضَ لَهُمْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ذَرِ يِن قَالُوا يَا قَمَمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا 117. وقال لنا كتابا أنزلا بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 118. يا قومنا أبيه داعي الله به لكم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 فَبَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَمْ يَعْيَدِ خَلْبِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَامَ رَبِّنَا قَالَ فَانْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ إِنُ الْعَذْلِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْدِلْ لَهُمْ 117. كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك بأن الذين كفروا تبعوا طلبا وأن الذين آمنوا تبع الحقة من رضيهم كذلك يرد الله للناس أن سالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا قاد حتى إذا أدخلتمهم فشتروا وثاقف إما من من بعد وإما في ذا أن حتى تضع الحرج أعذره ذلك ولو يشاء الله لن 119. ويأتصر منهم ولكن يبنو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم فيدخلهم الجنة عرفها لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَرْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُونَ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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا بعمل الصالحات جنت تجري من تحتها الأنهار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُنُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدْ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ التي 119. أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله مَسَارُ نُعْمَةِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا وَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طعمه وَأَنْهَارٌ خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل من صنفات ولهم فيها من كل الثمرات ذنوفرته من ربهم كمن هو خالد في النار وشوق ما عبيما فقطع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عيادك قالوا للذين أُوتوا العلم ماذا قال آنفا وَبَعَلَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَتَبَعُ أهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْبَاهُمْ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ ذُوَتَهُمْ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فالله يعلم تقلبكم ومصفاكم فيقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم نرى ينظرون إليك ينظرون إليك نظر الموشية عليه من الموت فأولاه قاعة مقل معروف فإذا عزم الأمر فمعصى الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض قطع أو حامنكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم أعد سَارِهِم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ اوتتُوا عَلَى آذَانِهِمْ فِي بَدْرٍ الْمُنذِرِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَى الشَّيْطَانُ لَهُمْ وَأَمَّا لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي دَعْوَةِ الْأَذَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يوم 129. ويقربون مدوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله بكره رضانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أرضا 112. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 113. ولتعرفنهم في لحن القول 114. والله يعلم أعمالكم وَلَنَبْلُوبَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ فَالصَّادِئِينَ وَنَبْلُوبَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَدْتُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ 119. لن يضروا الله شيئا 110. وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أعمالكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا بهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهدوا بتبعوا إلى السلم وأنتم أعلون بالله ولن يتركم أعمالكم إما الحياة الدنيا لعبوا وله وإن تؤمنوا وتتعوا يؤتكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَدُوا بَيُخْرِجْ أَرْضَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْ 117. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 118. والله الغني فأنتم الفقراء 119. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقتم من ذنبك وما تأخر بيت من نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نَصْرًا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ايمانهم ولله ند السماوات والان او وان كان الله عني من حكيما ليدخل مننا 111. تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما 112. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالم إن بالله ظن السع عليهم دائرة السع ذواظب الله عليهم ولعنهم فأعد لهم جهنم وسأت نصير. ولله بنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله بتعزروه بتذق يغيروه بنتسبحوه بالكفر ثم اسيلا ان الذين يباهعونك انما يباهعون الله يد الله فاق ايدهم فمن انكف فانه ما نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المصلفون من الأعراب شغلتنا أمبالنا وأهدونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قنوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بِكُم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا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 وَمَن لَّنْ مِنَ بِاللَّهِ ذَرَسُهُ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيُفِرُّ لِمَن يَشَاءُ وَيَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا ائْتَلَقْتُمْ إِلَى غَنِمَةٍ لِّتَأْخُذُوهَا دَرُنَّانَ نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يَبْتَغُوا كَلَامَ اللَّهِ وَلَئِن تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَانَ اللَّهُ مِن قَد فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلا قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله عجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم 111. قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 113. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فَمَنْ يَتَوَلَّيْ عَذِّبْهُ عَذَابًا أَذِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهِ عَنِ الْمِنِينَ إِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلْمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا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 ولتجون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، لا أخرى لَمْ تَقُدِروا عليها قَدْ أَحَقَّ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَيْئًا قَدِيرًا فَلَا الْقَائَتَ لَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَبِثُوا الْأَرْضَ رَسْمًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ تَجَدَّدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبنغ نحلة ولولا رجال ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أميما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى منين وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ حَتَّى يُحِلَّ لَكُمْ أُذْنُهُ فَلَمَّا رَأَيْتُمْ مَا لَمْ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ 119. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا 110. محمد رسول الله والذين 129. أداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فولا من الله ذرغانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومسلهم في الإنجيل كذب عن أفرجشقه فآزره فاستوله فاستبع على سوقه يعجب الزرع ليغض به ملك بَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَبْرًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ بَرَسُولِهِ مَاتَّقُوا ما <تصفيق> الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَالْغَصَتِينَ 119. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 110. إن الذين يغبون أصفاتهم عند رسول الله غلا الَّذِينَ نَامَتْ حَنَّ اللهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَوَافِرُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينون أن تصيبوا قلما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فاعلموا أن فيكم رسول الله. لَن يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون ثغلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فغاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأغسقوا إن الله يعد المغسطين 111. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخبيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون 119. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن 110. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِسَانِسٌ مُفْسِقٌ بَعْدًا إِيمَانٌ وَمَنْ لَمْ يَتُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا لَا يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ وَلَا يَغْتَنِقُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ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 ان سلم ما ولم فِي يدخل الايمان في وجودكم وان تطيعوا الله فعس له لا ينتكم من اعمالكم شيئا إن الله رسول رحيم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 111. إن الله يعلم ويب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم 112. طف القرآن المجيد 113. بل عجبوا أن جاءه 119. قال الكافرون هذا شيء عجيب 110. أئذا بتنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد 111. قد علمنا ما تنغص الأرض منهم كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فَهُمْ في أمر مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا كُونَتْ كَانَتْ هَشِيمًا فَجَعَلْنَاهَا وَمَا أَنتُمْ لَهُ 119. فالأرض مددناها وألغينا فيها رباسي 110. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 111. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا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 119. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الوس وثمود وعاد وفرعون وإخفان نوط 110. فأصحاب الأيكتب قوم تبع كل كذب الرسل حق فعيد 111. بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ذَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ نَطْقًا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَنكِبِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ فَانْفُخْ ذلك يوم البعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فقال قريبه هذا ما لدي عتيد الغيا في جهنم كلك ثار عنيد من نعيم معتد مريض الذي جعل مع الله لاه آخر فأغياه في العذاب الشديد. قال قريبه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قد قدت إليكم بالبعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تلعدون لكل أواب حكير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشدت منهم برشا فنقضوا في البلاد هل من نحيص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 117. على ما يغونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 118. ومن الليل فسبحت بأدبار السجود 119. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشغ علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر 113. فذكر بالقرآن من يخاف بعيد 114. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذربا فالحاملات بقرا فالجاريات يسرا فالمغسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لباقع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 زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجبون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 111. كانوا مِنَ من الليل ما يهجعون 112. وبالأسحار هم يستغفرون 113. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمغنين وفي أوزكم أنفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فبرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخل عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراض إلى أهله فجاء بعبد سميل فقربه إليهم قال ألا تأتي فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف وبشروه بغلال عليم فأقبلت امرأتهم في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Salakallâhi'l-Azîm. <Sessizlik> hatm Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çevik